124. ونعصرك لليسرا 125. فذكر إن نفعت الذكرا 126. سيذكر من يخشى 127. ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا 111. قد أفلح من تزكى 112. وذكر اسم ربه فصلى 113. بل تؤثرون الحياة الدنيا 114. والآخرة خير وأبقى 115. إن هذا لفي الصحف الأولى 116. صحف إبراهيم ونوسى